فَأَنَّى الْمُقَادِرُونَ وَإِلَى أُمِّ ذِي الْلِّكْمِ الْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً أَمْ وَامَاتًا وَجَعَلْنَا فيها اسيا الشام خاد وجعلنا فيكوا انسيا الشام خاد ماء افراطا اولي هميل بالمك